والآن مع تلاوه عطره للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعندهم قاصرات الطرف اثراب هذا ما تعدون ليوم الحساب إِ هذا لَرِزقُنَ ملََهُ مِنَّ فَدْ هذا وَإَِّ لِقغينَ لَشَرَّّمَ آابْ يَهَنَّ ماَا يَصْلَونَ غَا فَ بِسَمِجَدْ هذا فََذوقُهُ حَممُ وَغَ وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا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 أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفغت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَخُرْجِ مِنها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اَلَّا رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 والَّذينَ التَّغَذُوا مِن دُونجِ أَول أَمَا نَعبُدُهُم إِلَّا ل يُقَّبونَ إلَ اللِزُ الْفَ إِن المَ يَحقُم بََهُم إِ الََّ بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء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 كُلُّ نَفْسٍ جَغْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أزواج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 ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عديم الذات الفضل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 وَمَا إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أندادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِن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 تحت جم غلظ ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا والذي نجتنه طاعه ان يعبدوا وا انا الله لهم البشره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 عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية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 ثان فان الوانه ثم يهيج فتراه مصفررا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى اولي الالباب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 وَل أَذَابُآاقَِةِ أَكْبَرد لَ كانَُوا يَعَمُود وَل قَدِ ضَرَبَنَ لِ النَّاسِ فِي غَذَقُرُآانِ مِنْ كلُلِّ مَثَلَِّ عََّهُ يتَذَكَرود قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سنما لرجل هل يستويان مثلا